إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى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 صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتوقفت أو انتهيت في المرة الماضية من شرح الحديث الثالث وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الحديث الرابع وهو أيضا يظهر حول النية وهذه الأحاديث كلها يتعلق بمسألة النية لعظمها وأهميتها وهذا الحديث جاء عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزات فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر هذا الحديث فيه مسائل مهمة والمسألة العغمى فيه النية وما يتعلق بالنية من أمور كما ذكرت في الأحاديث الماضية حول النية وأنها تفرق بين الأعمال وغيرها وتدخل النية في العمل وفي الترك وفي القول وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فحصر صلى الله عليه وسلم الأعمال في النيات لأن إنما أداة حصر وبين أهل العلم فأن الأعمال يتدخل فيها الأفعال والتروك أي أنك إذا فعلت فعلا لا بد فيه من نية ولا يعقل أن يكون هناك عمل بدون نية وإذا تركت تركا أو تركت فعل شيء فلا بد فيه من نية فالنية هنا مصححة للعمل لا بد منها ومنهم من أدخل القول لا تتكلم بكلمة إلا إذا كان هناك نية في أن هذا الكلام تريد منه أجرا والنية لله عز وجل تخلص النية لله عز وجل لتؤجر على عملك وهذا الحديث مثل الأحاديث الماضية يتكلم عن هذا المبحث المهم وهو النية فجاء عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي معروف تغفي سنة سبعين من الهجرة رضي الله عنه وعن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزات وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله يتعلمون منه و يسألونه في كل شيء حتى أكمل الله لهم الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا من ربه نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم كان هذا حالهم جميعا في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت هذا الجلسة في سلم أو في حرب أو في غير ذلك في مسجد أو في طريق كانوا دائما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه ويتعلموا منه لذلك كان أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وغير ذلك من الأدلة في فضلهم وكما أثنى الله عليهم وبين فضلهم في القرآن فلذلك أخذنا العلم عنهم ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي يبين لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم في غزاة أي في غزوة من الغزوات التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يصرفهم ذلك عن العلم لا يصرفهم ذلك عن العلم هم في ساعة حرب وينشغلون بمحاربة العدو وغزوهم لكن ذلك لا يمنعهم من العلم فالعلم ليس له وقتا محددا ولا حدا معينا لذلك كانوا عندهم الهدف الذي يتعلمون لهم فكانوا في غزات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وهذا يدل على أن النية تجعل لك أجرا كاملا وإن لم تفعل الفعل النية تصل بك إلى درجة عالية وتأخذ الأجر كاملا وأنت لم تفعل هذا الفعل بمجرد أنك نويت أن تفعل هذا الفعل ولكن حبسك عذر أو غير ذلك لذلك إذا نوى الإنسان أن يعمل عملا صالحا ثم حبسه حابس كتأخر كتأخر في طريق أو مرض أو قلة مال أو غير ذلك فيكتب له الأجر كاملا بما نوى وهذا هو الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا أي هناك في المدينة ونحن الآن في الغزوة هناك رجالا في المدينة نحن ما سرنا من مسيرة ولا قطعنا واديا نسير ونذهب ونغزو ونفعل كل شيء حياكم الله أخذ السن بارك الله فيك وإلا لهم مثل أجورنا مثل الأجر لكن ما منعهم من ذلك الأجر أو ما منعهم من ذلك الحضور إلا العذر أو المرض كما جاء في الروايات الأخرى إلا كانوا معكم حبسهم المرض كان هناك الصحابة الصحابة رضو الله عليهم عندهم مرض فما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا الأجر كاملا لأنهم كانت نياتهم صحيحة لعمل صالح لذلك كما أخرج البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا فالعمل يقوم على النية العمل يقوم على النية والإنسان يتمنى أن يفعل شيئا صالحا ولكن يمنعه ذلك من فعل معين فهذا كتب له الأجر كاملا بهذه النية لذلك الحديث الذي جاء فيه بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه ويشكون إليه بأن أهل الدجور ذهبوا بالأجور وأهل الدثور هم أهل الأموال الكثيرة قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأجر والحسنات ليست شرطا أن تكون بالمال وإنما هناك صدقات يفعلها العبد تكون له أجورا كبيرة بدون مال حتى لا يظن أحد أن الذي معه المال ويتصدق به هو أفضل من غيره من الفقراء الذين ليس معهم مال وإنما يتصدقون بأعمالهم الخيرة لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما سئل عن أهل الدثور بأنهم أخذوا الأجور كلها قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أذركتم من سبقكم قال نعم بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة, كل صلاة ثلاثا وثلاثين فأيضا هناك روايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الأسفل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة وجعل يعدد لهم الأعمال الصالحة ويقول لهم صدقات يأخذونها وتكون لهم أجورا كثيرة فالعبرة بأخذ الأجر بتصحيح النية وليس فقط بالفعل الذي ربما ظاهره الخير وباطنه غيب ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحديث فبين فيه أن الأمر في أخذ الأجور وفي رفع الدرجات بالنية الصحيحة ولو كان الشخص لم يذهب ولم يفعل الفعل ولكن الله تبارك وتعالى يرزقه الأجر العظيم بسبب نيته هذه كما بين كثير من العلماء أن الذي يجهز حاله للحج ويأتي وقت الحج ثم يمنعه مانع أو يحبسه عذر مرض أو ضياع مال أو غير ذلك ولم يذهب فيكتب له الأجر كاملا لأنه نوى أن يذهب إلى هناك وقس على ذلك في جميع الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا كما جاء في هذا الحديث وجاءت الرواية الأخرى عند مسلم إلا شركوكم في الأجر إلا شركوكم في الأجر حتى يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أي الذين تخلفوا عنهم في هذه الغزوة بسبب مرض أو بسبب غير ذلك من الأمور التي يعذرون بها يدخلون معهم في الأجر في نفس الأجر هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ مثله لا ينقصون من أجورهم ثم أخرج أو جاء برواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم وبيان لنا بأن الأمر فيه سعة وفيه فضل وهذا دين فيه كثير من الخير وكثير من النعيم الذي يفسد عليه المسلمون الله تبارك وتعالى يسر لنا هذا الدين وجعله يسير وسهلا يستطيع ان او يستطيع الشخص أن يكسب الحسنات وهو جالس في مكانه فقط ينوي العمل الصالح وينويه لله عز وجل لأن العمل لا بد كما اتفقنا أن يكون على أمرين أن يكون خالصا وأن يكون متابعا خالصا بالله عز وجل فيه وأن يكون فيه الشخص متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نويت بهذا العمل نية صحيحة وحاولت أن تفعل هذا العمل ومنعك العذر فتكتب لك الأمر الأجر كاملا إن شاء الله عز وجل و... نعم. وهناك فائدة ايضا اذكرها من باب آ... جمع الفوائد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية آ... مسلم آ... عن, ج... عن ابي عبد الله جابر ابن عبدالله الانصار الرحمه رضي الله عنه أنه قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم من مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم فذكر هنا المشي أو المسير فدل هنا على أن الخطوات التي يخطونها يأخذون الأجر عليها أيضا هذا بالنسبة إلى المشي الشخص يأخذ الحسنات على كل خطوة يخطوها لعمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل والله تبارك تعالى بين ذلك في كتابه وقال ذلك بأنهم لا يصيبهم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 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فهذا خير عظيم وفضل كبير وليس إلا لله عز وجل أن يؤجر, يؤجر هؤلاء على نياتهم وعلى ما قدموا من عمل صالح او نية صحيحة ثم جاء وبين بحديث اخر ايضا يدور حول النية يدور حول النية وهو حديث ابي يزيد معنى ابن يزيد بن الابن الاخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها توضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردتم فخاصمته, فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وأخرجه أيضا أحمد والبهاقي رحم الله الجميع هذا أيضا الحديث يبين النية ويبين أن الشخص بنيته يؤجر على العمل ولو لم يتحقق العمل أو لو لم يصب الشخص العمل الصحيح وإنما أراد بنيته فعلا معينا فهذا حديث عن معنى بن يزيد بن الأخنص بن حبيب السلمي هو وأبوه وجده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثبتت لهم الصحبة فقال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ف فأبو يزيد أراد أن يتصدق بصدقة ببعض المال أرد أن يخرجه لله عز وجل حياكم الله أخي حبيب الفارس وارك الله فيه فوضعها عند رجل في المسجد فوضعها عند رجل في المسجد ليفرقها على الفقراء والمساكين وينتشر الخيرة فذهب نعم فذهب ابن يزيد إلى هذا الرجل الذي في المسجد فأخذ منه المال وهنا قال أهل العلم, قال أهل العلم ربما لم يعلم الرجل الذي في المسجد أنه ابن أبي يزيد نعم هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم طيب الحمد لله طيب الحمد لله فظن أو لم نعم لم يعتقد الرجل الذي في المسجد أن معن ابن يزيد هو ابن أبيه أو ابن أبي يزيد فأعطاه المال فأعطاه المال فبلغ ذلك لأبيه فبلغ ذلك لأبي يزيد فقال ما إياك أردت أي ما أردت أن أخرج هذا المال لك أنا أريد أن أخرجه للفقراء والمساكين وأعطيته للرجل في المسجد ليفرقه لذلك فقال ما إياك أردت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي ما أردت أن أتصدق بهذه الأموال عليك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي النبي قال لك يا يزيد ما نويت ولك يا معنو ما أخذت هذه فيها فائدة كبيرة جدا وينبني عليها قواعد عظيمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبا يزيد وابنه وعرض عليه هذه المسألة أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أخذه يزيد حق وهو له وليس يأثم بفعله هذا وما نوى أبيه في نشر هذه الصدقة وأخذ أجرها فهو متحقق أيضا فقال لك يا يزيد ما نويت أي أن أبا يزيد آه آه نعم طيب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نية أبو يزيد في إعطاء المال صدقة للرجل في المسجد ليعزعها فهذه نية صحيحة ويؤجر عليها نية صحيحة ويؤجر عليها نعم وما أخذه يزيد وما أخذه معن فهو أيضا ليس فيه خلاف وليس فيه رد وليس فيه كلام لأن بذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجوز للشخص أن يتصدق على ابنه أن تخرج الصدقات للأبناء أو للأقارب فهذا يجوز بهذا الحديث بهذا الحديث وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنه قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر في اعطاء زكاة المال او الصدقة لالابناء وليس عليه حرج والنية قائمة ومتحققة بشغطها نعم هذا كما سبق من كلام حول الأحاديث الماضية يتكلم عن النية ويبين ما فيها من أنها تفرق بين إذا أراد الشخص بنيته عملا صالحا أو غير ذلك فإن أراد عملا صالحا أجر عليه وإن لم يفعله ولو كان يعمل أو أراد بنيته عملا فاسدا ولم يعمله لم يؤجر أو لم تكتب عليه شيء إلا إذا فعلها لذلك بينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد التي نسير عليها في فهم دين ربنا وسنة نبينا صلى الله وسلم عليه في أنه ليس كالغلات الذين يتكلمون بلا علم وبلا بصيرة في الكلام بشدة على الذين لم يفعلوا كذا ولم يفعلوا كذا وإنما علم وبصيرة وفقه نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ودائما الصحابة ردوان الله عليهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بيّن السلف رضي الله عنهم جميعا أخذ العلم من الصحابة واجب لأنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فهم هذا العلم أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذه الأحاديث مجتمع يعني كما بينت وقلت أن الشخص يعني يقدم النية في كل عمل وفي كل شيء ومر بنا ما فعله كثير من أهل العلم والسلف رضو الله عليهم في تحضير النية وتقديمها وتصحيحها ومعالجتها حتى يتقبل الله الله عز وجل العمل الصالح وهو يقبل عن طريق نية صحيحة سليمة تكون قربة إلى الله عز وجل طيب يعني هذا يكفي بهذه الحريث الثلاثة ويفقى يعني ان شاء الله نقوم الحريث الثالثة المرة القادمة بإذن الله عز وجل لأنه يعني يطول بعض الشيء فبإذن الله عز وجل نسأل الله التوفيق والفلح فلو هناك استشكال ان شاء الله في أي مسألة آمين وإياكم فإن كان هناك أي شيء في أي مسألة مما قيلت إن شاء الله تعالى نستفيد لأن هناك من الفوائد ربما تخفى على أحدنا فربما فتح أحد الباب لفائدة تفتح المجال لكثير من الكلام حول هذه المسألة فنسأل الله الفهم الصحيح آمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تعالى يعني أنا كما الشرط في هذه الغرفة المباركة غرفة منابر العلم ان الشرح يكون مؤسر بطريقة لا يعني نجرح فيها الألفاظ أي يعني نحافظ على المصطلحات المعروفة عند أهل العلم مع تبسيط الشرح وتيسيره ليفهمه الجميع وهذا من الأمور التي يعني يجب أن نسير عليها يعني ندعو إليها لأن الأمر في طلب العلم ليس بشيء هين وإنما كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هل في العلم شيء سهل قال العلم كله صعب وتلا قوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فلا بد من تفصيط ولا بد من تيسير على الناس حتى يفهم امر دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال طلب العلم فريضه على كل مسلم ف هذا العلم الفرض الذي افترضه الله تبارك وتعالى على عباده ليس معناه أن نصبح علماء كلنا كلنا ولكن هو العلم الذي به نرفع الجهل عن أنفسنا ولا نستطيع أن نرفع الجهل عن أنفسنا إلا بعلم نفهمه وكما قال الإمام علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك يعني كثيرا من الأوقات أو كثيرا من الأمور أرى كثيرا من الناس يتكلمون إما بالعامية المجردة أو باللغة العربية الصرفية بدون تيسير على الناس أو بدون حفاظا على مصطلحات أهل العلمي ولسيما في وقت فشى فيه الكلام أو التكلم بالعامية المجردة التي يعني نزلت بالناس وجعلت الدين يعني يتكلم فيه كل أحد وكأنه في حلقة على قهوة يتكلمون ويتحاورون ولا يستفيدون شيء فالعبرة بارك الله فيكم بالفائدة التي تعود علينا بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا تفريط ولا إفراط ولا أيضا غلو ولا تساهل ولا يعني دائما كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة ف العلم هذا نسير عليه وكما يعني تكلمت أن النية ليس مجرد العمل فقط النية فقط توصلك إلى المطلوب يعني بدوني يعني ربما يظن أحد أن التكلف في عمل ربما يجعله ذلك قريبا إلى الله لذلك غلا من غلا في الانبياء وال اولياء والملائكه وغير ذلك غلا من غلا فيهم بسبب اعتقادهم بأن كلما ما زاد في العمل وكلما بهلى نفسه أو يعني ضيق على نفسه في شيء كلما زاد الأجر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الأحاديث أن الرجل لو جلس على متكئه ونيته في أن يفعل ذلك الأمر ولكن منعه مرض أو ضيق حال أو مال أو غير ذلك يأخذ الأجر كاملا يأخذ الأجر كاملا فهذا دين عظيم دين يسير لو علم من لم يدخل في هذا الدين ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف ولكن حقدوا حقدهم علينا أرادوا أن يفسدوا علينا ديننا فالله المستعان نسأل الله التيسير والمساعد الفهمه الصحيحه ومتابعه النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين وان شاء الله تعالى موعدنا في هذا الوصف المباركه في يوم الاثنين القادم في نفس الموعد ان شاء الله عز وجل في العاشره في ال11 بتوقيت مكه المكرمه شرفها الله وهو أيضا التاسعة بتوقيت مصر حرسها الله تبارك وتعالى فبارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين سبحانه اللهم والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته